عشرة استمع إلى الحوار ثم اقرأه هل نذهب إلى المسرح اليوم يا أصدقائي؟ فكرة رائعة أنا أحب المسرحية لكن كمال وكنعان مشغولان اليوم نعم اليوم هو يوم الخميس وعندي درس بعد الظهر عندي موعد مع صديقي في هذا المساء ويوم الجمعة يوم الجمعة مستحيل أنا وخالي ذاهبان إلى السينما ويوم السبت آسفة يوم السبت أمتي وزوجها قادمان من بولو أحبهما جدا إذن يوم الأحد هو يوم العطلة هل نذهب إلى المسرح يوم الأحد أنا موافق أنا أيضا أنا موافقة رائع